استطا عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء اننا اعتدنا جهنم لَمَلِ الكافرينَ نُزُلَ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْتَرِينَ أَعْمَالَ الَّذِينَ ظَلَّتْ عِيُّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْتَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنَعَ هُنَا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 فَمَنْ كَانَ يَرْضُو لِقَوَى رَبِّهِ فَالْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا